محمد سيد الكونين أنت لنا فجر عليه ضياء النصر يمتسم محمد سيد الكونين أنت لنا فجر عليه ضياء النصر يبتسم قدوت نورا على الدنيا ومكرمة يحفك الخير والإحسان عليك انزل وحي الله يا, يا, يا محمد عليك انزل وحي الله في بلد في قلب البشائر تغفو آه آه نحو ان امعيد على الوسط وصال عيد فان شوق لكم لكم يا عيد عيد وصال عيد ما إنا شاء وقي لكم لكم يزيد خذوا فؤادي فؤادي وفتشوه وقلبوه كما, كما تريد بعد أزيد وعيد وعيد علي الوصال وصال عيد فإن شوقي لكم, لكم يزيد آه يا أهل طيب عطفاً عطفاً وَبِلِّقَائِ رِيقُوا, ريقوا وَجُوذُوا يا أهلا طيب عقصا عقصا علينا وَبِلِّقَائِ رِيقُوا ريقوم جنودا ان الغار ما بكم بكم ياذون يافن الزمان ولا لا لا لا ولا الوصال علي الوصى وصى لعيد فإن شوقي لكم لكم